بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ Waktu setiap kali kamu mengangkat, kamu mengangkat setiap kali kamu mengangkat, kamu mengangkat setiap kali kamu mengangkat, kamu mengangkat setiap kali kamu mengangkat, Sabiqul Shayqan Marid. Kutub Alihi Anhu Man Tawallahu, FaAnhu Yudzillu, Wajahdihi Ila Adab Ssair. Ya Aiyuhal Nas, In Kuntu Fi Rayib Min Al Baas, FaInna.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 dan nukiru fi al-arham mala sha'ulah ajal musamma, ونخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 Sesuatu dalam dunia hizir, dan nuzuhnya pada hari kiamat, azab api. Zalik bila kau memberikan tanganmu, dan Allah tidaklah malaikat. Dan dari orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, maka orang yang beriman kepada Allah وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ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 الَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ الرَّعْدَ وَالْبَرْقَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 و الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وما يهني الله فما له من مكرم إن الله يفعل, ما يفعل Hai nasi, musuh-nasi itu telah bersatu di Tuhannya. Sebab orang-orang yang beriman di atasnya mengenakan pakaian dari api, yang mengalir di Makam yang dari padir, kala mereka hendak keluar daripadanya, mereka menghadapinya, menghadapinya dan menghadapinya dan menghadapinya dan menghadapinya dan menghadapinya dan menghadapinya dan menghadapinya dan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 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ يَالَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَقَهِيرٍ وَقَهِيرٌ بَيْتٌ لِلْقَاطِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكْعَ السُّجُودِ وَأَذْنٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَهُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ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 حُنَفَى لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَطُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوى إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المحبين.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 لا سباعهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكَن إنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإي يكذب كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وثامود وقوم إبراهيم وقوم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها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 فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. يجعل ما يلقي الشيطان فثنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسيات قلوبهم، وإن الضالين لفي شقاء بعيد، وليعلم الذي أوت العلم أنّه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كثروا في مريت منه حتى.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 لا يَدْخُلُنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنعَاقَبَ مِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفوٌ بأن الله الليل في النهار النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَيَّبْنَا بِهِ بَلْدَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ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 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَلُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنَّ بِيُكُونُ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ لا روعها الله الذين كفروا بأس المصير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لينخلق لينخلق ذبابا ولا وجه تمعوا له Waiyaslubuhu muzbah shay ala yastanqudhuh mini, zaghf al-talib wal-matulub. Maqdir Allah hakq qadirin. Inna Allah laqawiyyun aziz. Allahu yastafi min al-malaikat rusulahu wa min إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجبتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بلت أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون رسل شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس